يومئذ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطِّيَبَةُ لِالطِّيَبِينَ وَالطِّيَبُونَ للطيبات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 ولا يبدي نزيرتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائ بعولتهن أو أبناءهن أو, أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتهم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 فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِكَ رَاعِي الْغَافُورِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ زَلْنَا لِيَكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 والذين كفروا اعمالهم كسرا لبيقيعت يحسبهم ضامنا ما حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يغشه موج يغشه موج يفوقه موج يفوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها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 الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وطعنا وأولئكهم المفلحون ومن يطع الله ورسوله وَيَخْشَ الله ويخش الله ويبتقره فهؤلاء هم الفائزون